صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 ورد الفضل العظيم ما أصاب من نصيب في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبأها إن ذلك على الله يس لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحبه للمختال فخور <تصفيق> الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإنهم الله هو الولي الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وملأ فرع الناس وملأ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في دضيتي من نبوة والكتاب فمنهم مهددين قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَبٍ مَرْيَمَ وَقَفَيْنَا بِعِيسَبٍ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَاجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةَ لِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَالِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَسِينَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 لَنُتَّقِ اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ رَحِيمٌ لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا تَظُنُّونَ إِلَّا فَضْلَ الله وأن الفضل بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْضُّرَّ الله ذو الفضل العظيم